ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من قرية إلا لها منذرون ذكر ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفئد النفيء يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الرعون ألم تر أنهم في كل فذكوا الله كثيراً، فذكوا الله كثيراً، وانتحروا من بعدما ظلموا، فتعلم الذين ظلموا أيام قلبي قلبو.